بر الله أكبر.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 آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 لإلَ في قُرَيش إلَ فيهِمْ رِرحْلَةَ الشتَِ وَصَّف فَلْعبُدُ رََّ هذا البَيت الذي أأَطُعمَهُم مِنْ جوع وَآمَنَهُم مِنْ خَوف الله أكبر الله أكبر